صديقنا محمد بعاده وصحبه من دعا عادل بجعلته وصحبه سنة الليل الدين في هذا الحلقة السابعة والثلاثون في هذا الدرس العظيم الغالب الدرس السرعان الحكيم في هذه الليلة المباركة ليلة يوم الأرجعاء الثاتة والعشرين من سأل لعام 1395 حجرية الساسع من شهر يلمه في عام الف و, و عيسى عبد الله و رسوله عليه و عنا صديق الأنبياء يسل وصل الثلاث والسلامة ونحن قمت من نزل على موعد مع هذه الحلقة السابعة والثلاثين في مستفير سواه الحسين وانا تتتون من الربع الثاني من شهر كار امرأة السورة التي تتاين مع شقيقاتها في طورة البقرة الجهرى وين حيث يأتيان يوم القيامة فإنهما غنامة تام حيث غواية تام حيث حيث أنهما خير سواف يحاجان من عن أطفاله وين القيامة كان الذي خلطوز حوله الليلة هو الوجه او نبئكم بخير من ذلكم ولكننا في الاسراء الماضي انتهينا من بجاية هذا الرجل لأن له اتحال معالفة وكيفة لطولين تعالى في الآية الثالثة جميل للناس قدوا الثقايات من النساء والبنين والكناسير المتنكر في النزهر والكب كالخي المتونة والأنعان والأرض لأن الاسراء الماضي يا رب العزه جل يا وهو الذي خلق النساء وخلق الرجال وخلق القناطير المتكامله من الذهب والفضه وخلق الجبال وخلق الحرث الا دين نعم وهو الذي ارجعها ولكن نزل عليها نوع من الاختبار لاخذ الحرث نوع من الابتلاء إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةَ اللَّهَةِ لِنَبِلُّهُ الْأَيُّهُمْ أَحْتَنْعَاهَا وإِنَّا لَجَاهِلُونَ مَا عَلَيْهَا طَهِدًا زِرْهِ فكتم الله وراضي النعمة كلها في الأرض إلى تثمين تثم الحلال تستطيع وأن تتمتع بي وأنت للطريق الضمير مطمئين لأن الله على لك وتعمله في الترض والعلم يعلم الناس أنك فأي لا يعلنون سيمكن السريح لأنه ما جاءت معك الرسل من الله فأنت مثل علم إنه لا شرب هذه بهذه النعمة لحسن كامل لهذه النعم لقد يتمه أصمت نفسه ومع ولكنه حرام فإذا شبته أنت لأسئلات أنه مطعة فإنه يتنجل في صدق ويتنجل لأنه بأس ما يحاطف الصد يتنجل في الزئاد يقول أصمتك الناس والكارك راضع ولكن مرد فيه ولا فيه الكارك دائما من يتمتع بالمال الحلال لص المدره ملك الله من عرف جريم من مرتبط من مقراته الحلال من هبة ايها دي اتفه يتمتع بالمال خاركه من الغير او على الغير فيه افترتهم المال والمال خالات النهي في الحاله الاولى نعم لانه يتنطعيه ذوري لانه املكه وانه ذئم طريق للكائن الحلال اما في الجانب الثاني النهي التعين من تغير ويتحدث على ما الغير هي ظالم فارس مختلف على اساس كلامه غير مستريح تلاؤتن ما الله في هذه الاكل والمع النفاء دين للناس حب الصراوات والنفاء إن الله لم يحرم عليك صراوات النفاء الله يعلم أن هذه الغريبة زبل عليها الإنسان ولا يمكن أن يستغني عنه بحب الناس ودفاع الموت ومن أجل آد ألاح الله للجوازل قاموا يتجوز أن يتجوز واحدة ومثنى وقلاته لبع إن كانت طريعته جازة لا تكتير واحدة ودارك حتى يقرر هذه السأمة في هذه الشهوة الحلال هي باسرة هذه النعمة ونطمئين النتر الله هو الذي يرى حلاء الزواج كانت أكون مشكلة من جاءتين هو وأصبح ما عندهم مشكلة جدا الزمين عند أولاد ما رحش تدمارهم من ملجأ ولا جابهم من جغيره وجدعهم أولاده لا دون أولاده فعلا لنصبيه ونرحل, ونرحل هو لما ايه ممه سناء باقي بحيرة مطمئن لما يجيه نعمه من الله وتنفع لها علما وسرا من ايه الحرش فالان عام الجرائم المياس والخيل المساومة اللي هي الارب الجرائية اللي هي اللي تموها الأملاك كل هذا ما جاء من شالله فهو يتنفع لهم الجرحات اما اذا وماشى ثلاث غصب أو غش أو الثلاث أو الثلاث فهذا هو اللي حرم الله وما ان لا حرم الله عز ولا ولا من ولا على الإنسان ولا شبتها إلا بها حلّة من الخيرات مثلها أو معروها خير منها ما ديش نعمة هذا جامل وما على الإنسان إلا المسلحة وما بسألها حلاب خيرا منها من جائحة فهذا حرم الله للهدى خلاحة بجياري البعر الشراء حتى ينمي مالك ويجيب مالك من ثلث حلال ويحرم الله الخن بيحل جنب المشروبات الطيبات المباحات ويحرم الله الزنا بيحلل الزواج وما أترهم من رشتنا يجب حرم الله عز وجل السرقة والنهب والاختلاك والإش الله الناس أن يتآبين من في غيرهم لأن يأمر عضوه لبعض الأبي والأرخ والحطايا والمنح كل هذا من أجل أن لا إنسان على الله يوم القيامة ويقول يا ربي إماني كن يحتاج إلى كده ومنح الشباب الحلال إذن كتبت ما حرمت عليك شيئا بابا إلا تتحكم جاريه أدوابا في الحلال فمن الذي جعلت تتحكم أدواب الحلال فتعمت إلى أدواب الحلال لا بدأ من الشيئ. مردون في طريقتك أن تلطى مليل يتعب الحلال فلن يستعب الحرام أبداً يعني إذا لم تتفين في حلال فالله لو بد كل لولة في أحضان ملأتين وثلاثة فلن يشبع حتى أهلك أجانب الحلال ما تفش وأم الحرام ما حيثتني داخت علي جوائلة الحلال فجوائر الحرام علي أبيتك أيها رب العزة جمع العالم بعد ما ذكر هذه النعم اللي هو بذاك نفسه نوع من جرح فانا لا امتحن بي ثانيه الا اكمل يا رب لما متاع الحياه الدنيا يا الله انت اللي اخص النعيم قرب اخلاقيه المحالين لذلك يا ربنا قد بايع نستحق الجنات الازواج المتحره دار يوم الله الى ان هم اللي ينتقم واللي صايره بالاحقار وانه الطايرين بس عبدين والكالكين يا قال عمران بعد الف لا قال الله لا اله الا هو الحي القيوم فقال عدماءنا ان الله لقعضا الذي يجعى يليل اجاد وعذا الشكره يليل افر وعذا الشكره يليل يفرج مسلوم او خادم في, في, في, في ابيه الايه الله لا اله الا هو الحي القيوم ما يجده هنا وما يجد في اي حيث القدس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ عساة ولمانا وهنا بدأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكهب بالحق يصير الطاعة وعانت المجوه للحي القيوم وهذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم الانتهي لكن الحج الغراء الله عنه بعض سرب ويكون أولئك شربتي يعني الى جال الكرب اي شويت غن اي حز طبعي ببعاء الكرب يا حي يا قيول مرحمة جاء السليس اصلاح من شأنه كله ولا تجني الى نصف فرقة عيض الاختام بالله فإن بالله والعافر الغيث لا يعلمها الا ايه يا لله ينجي السنوات يا رأس غلط جمنا يا اخي ان امرا جئنا فاعتقدنا ان الله عز وجل هيحسه انا قال لي السماوات والارض لله فقلت استسلم على الله ربي ربنا ما نبات الا هو قادر منا شيء كده يروح الذباب يروح النجد دي مش فهمت ان كانوا حيوانات شياطين امان حيوانات هان ما من ذلك بكل إلا هو آخر من أطواتي فأجر أنت أولى من ديوبهن إلا هو الحي هو يموت وهو تفير إلا اعتمدت عليه وطأكلت عليه أن يكفيه كل شيء الله لا إله إلا هو الحي الخير وقلنا في الأسوار الماضي إن صلاة وثمانين آية من قبر آل أمران أي بالعكا يازلت بالراب الا من يدعون الا بالله تالجا وان الله عز وجل تجف تن يشق طريق عليه بالسلام طريقه صلاح لا توتي او اعمال العراق الاحل في الاعمال او الاعمال الجلي الى ابن غلاب فغلاه او جلال جلال في الشتان الحديث القران رب هذا التطير ثلاث ياما على نطار رفض نجران اللي انه على طريق اثباع الكلفات ثالث ستينة وعشرا من الاربعة عشر شريفا ومن جنة الاربعة عشر الثلاثة الحاكم والأيهم اللي هو الحيث والأخير خالف اللي كان واحد اطعان وفوح بذيك المال وصحنا رب الله عليهم ولا يا لان الاله لا يأكل ولا يأكل ما كان عيث يا امك يأكلان ويأكلان واما عيثة صورت الارحان براوين من مكان ملاجهة الارحان اللي هنزه واما مشبه احدا واما نصوركم في الارحان جاية عيثة واما عيثة كان تفع عليها اسفل كثيرة والله لا تكفع اي ام في الارض ولا في السنة واما تم ام عيثة روح اللي بالسلام عندنا من جميع السرعات اللي هم اكتبذلوها هلو قال عيثة قال الله ونورة الله قالوا من التجليل تحدي حتة وقالوها على ما اذهبتم دي اعيات مستنات ضم قبل انشتاد اخر وتشارعات خلت قلم المرض والدلال دي تلك الحصة اللي تحكم الجنة معاني ويجي اعرف ديها لتشارعون من التشارع اماني تسمع تبقاء طويلة وانا الا الله قرأت هنا بالعلم يأخونا امامنا كانش يعني اعمل كتن لك اعرق بالله لان ربول قال في كرام بحياتك كلام برضو كيسي بطلق اللحين على عيتا قال لما المسيح ولمريم عيدنا الرسول خلق من المدلقة بسهر وأنه يسدوها قال ايه يأكل الطعام يأكل الطعام يا رجمه يسعن ولا يتعنه يجيه فكيسي كيسي ماجه وليه فكيه يتنه اللي هو اللي عابدون من عمّ عليه وجعلناه ماتنه له يطلقين موعدة ورد منحة نعيه ما تخلى الله رسولنا روحي طبيعاتنا اللي كان عبده الان ما هو ما تخلى الله رسولنا روحي وكان يسه فيهم وقدنا نبع الملائكة اللي هم اثنين ده يصيرا مقينة دين اللي هم سلطاني من حلم اثنين فإذا سلسه فانا تخطفين روحي طفعوا له تجديد فرد الله من المدينة في قاسي يجينا احنا رد إن جاعنا نتلاهي اللي هم نتلاهي نتلاهي لانها في الروحيات من في هم قيامي لا يحب هذا خفيف الريح ظلها يطمس قامه الطاره الهدى معها ما تاكل الصين ديع دينا تراث مشترك للحيه ولها ده منحه النصر فان يقول ال ما دخل حسنا لها روحاني الاول استنى لما في حد عيد الكلام نريد نفس روحها انت تعرف تجري يا وعلى عدد تبديلها دي منظور مجلسة اللي هي نعيسة من سمع المشتبعات من سمع المشتنات بسيها لأفهم تغينات منظور مجلسة بسيارة وفي هذا الجيد جيد جفاع عائل عقيدة بعد نفس النظر إلى الشهيات المباحث اللي رب العزة حين نحن منها المسلمين من قيانة يالناس كيئة من حتى الأمهار أقل بي فيها الأجياء المسهرة والجانب من الله يقول رب العز وجل زياله الحتى لا يتخلى اهل الارض كلهم عاني الصحيب همان هو رب العز الموحجي اللي يؤذل اهل, اهل, اهل ان الارض عن صدق وتخرق قال ان تكونوا انتم وانت الارض اللي عندي الله لا يعني الحجيب جنالك التوت إبراهيم قلتني ان النصارع اليهود جنالك رب العز وجل شهد يستطيع الحص وانفراج الله للخجع الحظم اقول ايضا امي يستطيع الشهد الحص وانت نستغني بهم عن كل العالم الشهد الله اول الشهد الملك المعبوس سهد الله انه لا اله الا ايه حظمه حظمي اعطي ارد بان الشهد اول ملائك ايه حظم عصر الملائك او شهدك انه لا يراجع للعوية راحك ويكنام شهدك جميع تقايم بالفسر تقايم بتبجير قام لا يكفر لحد ولا تقايم وصاتنا لا نوم ولا لا يكفر يدب الأمر من السماء إلى الأرض عمنا بأكتل يشرب يكفل يكفل يحبني ويحبني ويكفل يكفل يرفع ويحبني جل ويحب في سبحانه الله والله لا اله الا هو ويعني ويعلم وقدر اوله ان اتجاهات وعملها واللي فيه العالم ده كله هيقدر منها من وجهه وكان هذا كله الله ولا شيء انا ويعلم علم عليه بان كل العناء سبحان الله اتخذ الله تعيضا لقد المريليا إن الله أنه لا إله إلا هو ومن لا إكتر العلم والأعظم بريد وميحى للعلماء والمتعلمين ومن يمتلك العلم حتى أنتم يا رواب الدنس الألمية الجليه أنتم تنظريون إن شاء الله في هذه الآية لا ما كل الله بروحه حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا طرع قبل الآية فقال حفظ الله أنه لا إله إلا هو والملئك وإلم حلم قائما بالكسر لا إله إلا هو العازل حكيم فقول بعدها وأنا على ذلك من السائدين يا رب العالم وأنا على ذلك من السائدين يا رب العائل يا رب أنا أشهد رب عدالني للجنة قول علم لشبيلك يا الإمام فقاله إنه خطار رضي الله عنه قال لفتني اخذي من اعمل فالثاني مخياري الترعيب قال يالله عنه كن عزان فعلا الرحيل في, في فسمعته يفرأ من اخر الليل في ليلة ارتحان عند الصفر شعر الله انه لا اله الا هو وان مرأة اوه الهل فا اوه البركس لا إله بالفكر لا إله إلا هو العجل الحكيب وقال اللهم إني أسترجعت أهلي الشهادة فنجدوه إلي أيضا القيام وأنا أحب بالناس جنيه لأنت لا تجدو عندك الوجاة وإننا سمعته يكون هذا يجدوه بالطباق وقلت أعمل على بحيث ولا كل من صنعتن الاخ الاوي يصرر انا استغفرك لك عليك قد قال جلاله فتن الله ان الظالمه لا انت انا رات فيها شيء وانه ذكر فكان اعمر ان الله لا يحدد طريق النجا الا بعد ذلك وانك تدعو ابن فتان يجب ان الله عليك ما تفت رفض السلطة التاملة على باب الحمش وكفر تاريخ الوعد على الباب بالكباشير حتى إلى حال الحي حال ايه عم ساقرية بعد حي كان تقريرا باتشار لله على الشهادة كان نوعا تدران الايام الزافة لكلام عن كلام عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اشهد الله بهذه الاية وان الله عز وجل يناديه يوم القيامة ويأثوره لقد اورعت اني عهدا وانا لا احيث المعاد قلوا عدي واثموا الجنة شهد الله انه لا اله الا اله سيطة كانت يا خالص الله قلنا شهلة يعني لينا ولا علم وطبع خيب بيان بيها ربنا لأني لا علمها إلا روح يعني, يعني وحدنا ساعت بيانا بالأجل التويلة إجابنا لما يوجد أتراني هنوزان ولا تكنيك أسائل كيف دنيناها وزيناها هنالها من كروس وقالنا بجياتي تانيك يعني يوجد لك النظر بقل جل الناس حتى مرم الشم الدكت ويقول لهم هذا الكامل تجيح العاوين الصمع لا يمكن ان يطلق من الجرال ومعنى صاهد الله لنا نفع من هناك الاجنة وعتمنا البراهين الساولية بالقوم والنفسية وبالارض ايات اللي يقول لكم جدا فاعمل تلك فاعمل تلك المتاعتك من جهة البدن كتركيب بمسيئة اعضائك فاعمل تلك لما تعيش او قرائزة او قرائحة قامل في في الفكرة اللي اتنذيك من الداخل وخصوحة من الداخل مش قملك في الله برغم التعليم البيئة والغسط والتربية الخسرة اي ان الفكرة نذيك عنها من الله خسرة الله انك يخسر النافع عليك وكما تشاهد الله معناها مبين احضر ايضا لما من الاجلة الجوية المستيح هاي اي طبعا لكم اعلى النفس الاولى المحلوفه لا صاحب الله حب الملائكه ارمان راجل يكرامون لا يثقلون الكون ترامي امرئ يعمل يا ويعلم ما بين ايديهم وما القهر وما يشفعون الا عنه طال يهم الكشف من الصديق ليس عليهم المذله ولا الكايد ولا اصحاب عين السلام ما علم ترضيه الله ما كانت مكانته العليه انها معنى وحده من صدق من ادعي فأنا لم يقل منهم تنبي إله من دونين فذلك نجده لأنك فأنت حمداً لما رأيتك ونلاحظ مالك جيداً ينفع لك حياء من الله وعلى عظم لله فمع ذات رواية يقول أنت أكبر للنفس والله مدعبت حاجة عن الله عرب منها لكثني حنيعة كم عظم الضيادة اللهم والله ما رفع طبقني إلى الرحمن حياء من الله والله ما عن عرص والفآل على اللغنه انا اقلك غير الرجل ايه يعني كلام عن ازاي جه في الدم فاحل الفم نقطه فين فاحل الفم كان في مكاننا وحان هذا هدف فاحل لنقرص طول الجنب للرب فانذر الارج لانه يوم الخسوف لان قرن الموتير اذا انقرن الموتير خبال كلا من عيد اليوم العظيم على الساكن غير كثير هذا كلام الكلام مراد حاتف قني على على ابنك ان تستنى الامر بغير الله يعني هنا ان انا خلاص ايه الكلام ان الله اتمسك على دي بقول اكل لان انا اليوم يرى الله بعيدا ونرىه قريبا يقولي الان شرف العلم يحبان وداني يحباني يحباني ممكن اليمكن للجروس وحجاره ليلوم ومهما تكلف احدكم من النفاعر ونفاعر ومشاكب تقام اليقارات ويصفاتي الجدها للنفاعر يتبع يقولي لا يحباني شرف العلم يسل العلماء صرفاً لتعلمين شرفاً ان رب العلم دعالهم اتجرب كالتا مع العلم وجعد المرأس من ما الله انه لا اله الا هو والملائكه ومن كان يعلم علمه غائل ان تشهد ان الله تائل اجون يلغون من تائل لا اله الا هو العلي الحكيم فالله الاول سهل انه انه لا اله الا هو هذه الايه لا اله الا هو العلي الحكيم لما كل مستحق الاولى اه يعني زي بكل تخريط بالاخيرة اني يتناقل اه تعليم ليه اه اه اه اه اه الله ظلم وشاهد لكذا وحكم لوحنا ميته مع المرايج ومع ايه الحلم فانتم كل ايمن واياها الا هو العديد الحكيم بكل في العديد النجل يوارد مليع الجماعة حكيم حكيم كل اعمال حكمة لازم انها تاخد نظر الناس لانها اولى في كل مره ولما يلقى في الجرائد احنا بنروح نحو الظلم نحو الظلم مش ان هو يقول انا مش بقول لك بس لو ان هو حيتني رحلته يقول في الحلقه دي كله عن الله ورافع شغله في الحياه وفي الانتباه يبقى دايما منخسر معانا يغلب تعات ويرضى يربي للمغنى لانه منعصي العافل منعصي العالي منعصي النيل الكافي تتكلم الله واضع لك الفرصاني انه هو الكلام حبث انه يجعله انه والله لو يجعل الله انا جاي ليه ربنا قال لي وما فعلت في وقال انك انت مش هتخذ علم انك تتعرف اتواره انا انا اجيب الا تنينك انا اتحاولش انك تتكشف او كل الاسرار انا اعطيت ابن العرب الا قليلة ده بناء الان ازم عدي معرفة الان هو حريص خلق ايزا انت اين معانا من الناس خلق ايماني اتجاره للحديد للملك المعددين ده حرق تين الله قدام الله مهن خلق طريق اليهيين اهم اثار جديد اتجاري الشمال اتجاري الشمال اتجاري من الحديد من ليه عايز واحد رحلات يعني رحلات قصر وادي المعالم الركنات قاعد قاعد هنا عامل العزهر من الحال ليه كانت كل الجرامات دي بتنط عليا اتكلمت مع الفتغات وشفتك هناك مالهم أنا اللي يؤمن بالله يهدي خالبه يهدي قلبه يعني جلبه يقول بالله يهدي خالبه كل عظيم الدين عند الله كتلاك كان معلو صحر العلم شهد الله في النبي لا إله إلا أحد والملائكة وهو الحلم بأيان بالفكر لا إله إلا إله العزيم حكيم الدين عند الله كتلاك كان بن queer ما احترقabei اللي هو الجهور عن الفوان الولى اللي عراها واللي هو شكر الله وأنه عل الله ولا علك ان미 المجدين يا لات stam النابدين عن الله هو الإسلام الدين كي هو من الدين اللي هو شaciones الاسلام اللي هو� junglann الله فالwiąض يعني رب العزة جاء الله دهار الدين عمر العالم ينشي على دين كنين وغارت الله على دين منهج نفس سكين حيث اتلاك الاتلام جاء قليم في تغيير اتفاتك خدم الدينة يعني الظلم يشفى انه كنش الاتلام ما يكفي الا عرواب دي ملينة محمد بس فالوالاء الاتلام بلين في النادم وإن كان بعد أن يعقل عبادة ما تنشل ده إنه في جريع العسور جاء عنده طول للوصل يقول ليس كما يمون فيه هذا من يوحه وإبراهيم ومن فيه حيثة إلا خير يا زنكيس لو يحره وإذنك داوده يسويس إلا أنا جاء يا ريك بلا يوحيد وصالح الإسلام دا عاني ما يعني طيب حيث الله وأنه بلاه الواحد الجزاء وهو الجنة والنار والآخر والبعث والحفاظ والصلاة والميزان وإن الأنبياء اللي مقابل تيد من هذا الحفاظ والميزان ومجي أحدهم التالة وإنهم إيه ببطء الميزان ديه جايني التوحيد والعيم للجزاء والعيم للبعث والعيم للميزان والصلاة والحفاظ ولكن لكم تقول لكم إيه إيه الصد والأمانة والشجاعة والجرم والإحلاق إيه دي السؤولة في انا ايه مستلقى جاعة ايه تجيب ايه تجيب ايه تجيب ايه شرائع الله والصيب والزكع والحج ليه ارسالي اتجان بتعيزة باللسة موضوع الشرائع السلوة اخلط ينه في بعضي عشقايا ليطيهم يعني شريعة من دين نقاش تجيب على الارض تفاش رب العزق ليه مستدوسك صلوا القيام صلوا الروضيق صلوا الاسيون لذيها ثلاثة قد نعيس عليه السلام قال له اوصان الثلاث والذكاث يومي في عيه يعانج رفر ان اللي كنت عن الانجين قالوا ذاك اوصان الثلاث والذكاث انها تحصلت النقاط في اسم تفارج ماذا دعوا انهم اثنى الاصل اللي هو الاجابة الحاج ان اي ولا بيت موضع للمناس للذي ذاك ويبعض الحاج 20 مره عالجيه اضع لذاته وما خلت السوافع على عن عند دار حذيت يا اخي ملاح قديم و قديم لا من منين انت قلت في حته الله بقى يا ولد من هنا دي الدنيا عندنا عندها الترتيب الكلام ده من ارضي قديم حسيت بقى ان انا كان عندي في 2000 عندي والله العظيم الاعيشه اني قد دقيق الايمان وهو ايمان لا اله الا وحده لما جيت من, من قديم اذكرت ابن مالك ابن الله وقال النقارة قال النسوح ابن الله ذلك لهم جاه كثير واذا قيل الليل من كم لا طلع من النار اجلت الايه حب الطير ربنا هنا للقول اذا قال انرا كل نجن عند الله الإسلام الدين عند الله في الازل قال ان عبد بشويه عند الله اسمه على فهره في سب لله خرجت عند الله فرصديم كيف؟ ويجيء واحد قال لأ لأ الله حيث نقال السحب تتجربت حيث تلقفت له والله لا يزاعد تمأت لتأكد في علم الله هاتماش فاليحاير يغير خلف الله فذلك الاتلام في توحيجه في الجنة. في النار في البعض في الحكاب في الله في اخلاق الحير في العبالات اللعبة وانتها وارف بعد اشخالها هذا ما وجدت يكون للرسل يكون في التاريخ مهمة طايلة ما بالصورة اتحب الله ولهذا اه لا ان يعلق يقول متعيب مريف عليه السلام هو انت تبطلق بسمينا والحكم بالفاسر ثلاثة رابطة نصدق من الجنة في كم علم كل سبيل حديث وإذكر الله انت هل يبطلق بسمينا انت عيب مرة وهي الكيان مكان يعطيه لليهود الاغريق خليك سنه تنزل لا كنت الاول الدنيا كده لا حد شجع على الاسلام سماء لحما وامن وعاقل العاقل هي مش حاجه لله لا لله لا بارك يا رب الخليج غرغلات مالك وهناك قريب بل حتى لما كنا اربع على وخات حد كلنا قال عليه ان هو ربنا ولا ابي ربنا ولا ابي ربنا ولا خال عبد و رسول و سلام عليكم الله تخيل انك نباهم على الامه في بلاء في هذه الاوقات اللي من جهة هي نبع من جت الدين انا بتكلم في الدين والنحو لما تيجي انت اي مله ثانيه اللي احنا عندنا ان ربنا هو العز الدين بيقول احد راحوا الدرح من دلي ذات حواله يقول ان النبي العارف او عرف يمكن الكلام ده احنا له من كتاب ربنا ان هذا الله الحمد لله حج على ربنا لا حاجه بتطلع كده يا اولاد هنا لا انا اتلجت عليك ليه ممكن يدعي لان القران السنه يجيب له امن من ما غيره كثير لا اي شكل اشكال الشيء انا لا الدين بتاعنا ده يا اخي لم تكن منه احبار لا ولا احبان ولا اعوال احبان حتى لوحب عالمي بس حبيث لان يومك عالم انو بيت يهجئ ان اتوان عسلم يجد يومي قاله على كعب الاحباب اتواني اكثر عسلم يبثل من الناس ويجيس لهم احبالي من الناس وعبدالله المتبع ان طار تظاهره بالاسلام عشان يجسر احبالي اسرائيلي قد بيعيب زراعة تبقين ايضا خبير من خبراء السنين ارجو أحبيث. ورمس عالتقال شد شد لايك هذا من الحديث لايك هذا من سبحان الله القرآن هو هي نجيس والحديث هو نجيس فعناس مشهنون ده يقول لك الواقع الواقع من جيبك هاي اشتابها المزيد على السيارة وهي مقرأة ولكتاب ده مختفاف ده لا ينظم اللملمة والغامرانة بتحبط لان الكلاب ده نطوح للجي أفوري الحديثة جاب الميارة تعريفة لقف الترمان ربوني خبرت انه نحن الزمنة الغشرة وإننا لك الحاضرين فالقارج المريض بالسمراء اليوم اليوم يعني نفس رئيه الحكام كل هو قرآن لا زي الانجيل فهنا تبعط لأي واحد ميلا جاء اي صاحب ميلا خلصين كتاركم كتابه القطنة تبعيكة المنزلها رعيكة ولا بواحدة نحن نتقل مدعي بالنقلة مكة وحمة ومكة كلها الكلانيز لا احنا نتعاوين بالصلابين نتعاوين بالعيد الناس والبعض من عاوك فيه هو منوح والله يتماميش انت يبقى المسارك المتاريين ان انزلنا التوراة فيها عودة من ناشت ان فيها بترشير من محمد المئيل الامي يجبينهم مكتوبا اندهم بالتاريزة انجيه ايه منه؟ اين زبر بيت؟ اين؟ نزمين زبر بيت؟ اين صحيح؟ يا رب العذبه تبهي يغيروا ليه الحي اللي مش مش عارف واحد رب نضحك له بولد يطلع يجيب السعاده كلها ويمتلي ويسوق فيها الولد ده قبل ما الولد ده الراجل جابك الدين وكان وردني ايه شكل ابنها هيغير لك نفسي ايوه كل الجهات دي دي الاخر قال يعين لو كل الناس انا انت لم توضح لي الشكوى بالظبط بيقولوا الناس خليت ده هو لا حقي ايه كله اطلب اذن نيابت في شارع عبد الجبار في الطوراء في الرياض يومين ثلاثه يومك ده الله نصيحك فعلا فالقابرة منك كامل يغاية يغاية في كتب الساعة وما جاء الكرآن انا انك عزيلي عنيك بأس انا محطوان لحرق ماذا لابقى لقصديش كتاب بعده فلو كتبهم يغايةوه الملقصة حايف جيدة كارية وده المشارية اللي فحطوه فلابد هذا الكتاب حج على العالمين حج على على اللاحقين ما في العالمين ايه نبجون عند الله اسلام طيب ما سيقول لهم اذا اذا ان ان احنا بنقول اسم الحالات كان الاسلاميين في الليل لازم دي كثيره لا تكرار ده قد ده ما جالك عند راحه من كده ولا الاسلام ينفع تقول العربيه الاخر لي يقل فيه ايه مبارك الله لك المجال الزرس لي يقل فيه ايه اصرق الله عليه اذنه اتلن المانهوية جاعته في اعطاء ايه الزرس لا اتلان اتلين يتلين يا اتلان اللذين واحد يكوران انزل وكوران نزل وان قرر تلان المكان وان اخطر تلان وان اتلان اتلان لقوله للتبعيد حول وعلى كلمة اسلام اللي في تريد كلمة كلمة واحدة فانت انت في امتلم وانت في امتلم هذه الأمة اللي سان الله دينها ديوم القيامة فلم يمتل احدا من الكلام اللي حرفوا فضالة الامة ولو حرفوا عراجة اتجيك في امتلم قد في, في كتل مخصوصة جيدة قال عادم ارض الحديث قال لارئ النصر المرفوع في بيان احاديث البوضوع في كتل معلم كله بيقول الحديث قدام اني رد عليه عليه نقاط كان من الكلام مش عن تدعي سبحان الله شفت اضاءه ولا في رد عليه يا رب مين عايز يجن جنون العالم يغير هذا الشر وان الشر في القران عند اعظم من طلع الارض يا رجل الجزع لا بالرب بس انت في الامس مش بنعمل كلمه تحمل غيالك فأي إنسان بيجي يعترب ايه ربنا يا للطلح مهجة و تقولي يا حيو انت نسل عند انت ظهراك بل قريش المتجر لك انت نمتش في الإكلاب لين يابني ما قلتك يا ثماني بصلك محظومين عنك ربنا و أسلمك و واده هكو طلبك ويق بل أنت يا لنها مسلم مسلم عنها مسلم بل ما دلت بتتقرب له إيه تتعترض أنه يجب عندك فتحوض الله امنا الدين عند الله إكلابه ومفترض هالذين وقيت الكتاب وياللي ينعبوا ما جاءهم العلم ولا يميله المفترض يقولهم مفترضهم كتب بقيتهم وهيارهم الجنة اللي مجالهم عين الأصل. يعني عايزوا ليه اللي هم نتعويس القرآن عن كبه يا جهالة بالقبو عن حسد وعن ضلوعه في قرقب الواحد مفترض يقال لقال فتح وياللي يمتعك للسلفه والثاني الى ما غيره زي اللي على مهلي عايز انا عايز بقى انا تعولك دي سنه يعني وخدها زي ما عايز تحل انرمي لها الفرجه يوم يجيها وديه بلداشه ومسالي نقرد ويا لأ لأ لأ بعد أنت إنت الأجل اللي بمعالك لتعف الله عن علم مش عن جهالك مش عن أولا اليهدي ما ترهدك ديه الكرآن خده عليك قال انت أجل الكرآن ما ينزل تكيف من شاء الله لات نفو إيه الله يا سيئ لأ بمسيره لأ ده هو كان صلاة آآ ايه لا ده إله مستكلم فقدت محترفين ديه لأ لأ لأ لأ لأ لأ انه لا اله ولا ابن اله ولا فاني الثلاث ما هو الا بسال ابن ثالثه انه مضع كمه ماذا مطر يهن والرسم مجاهد الله اذا اختفروا تان بعد نجلك ده الحجة المرحانية فمحتلت النابين وقيت الكتاب الا ان بعد ما جاهن الحم بغي انه بغي انه بغي انه بغي انه بغي انه بغي انه الله ان الله طبيعه اينا الله تقوم بك اي حاجة انجاب جلوكي هذا الديان يا محمد بعد انها قمت عليه مجلسة اقول اتلمت وجيك من الله لا من سمعني اللي الله اريد اقول اكثر بجيانا النتر احنا اتلمنا الان جناب اتلمنا لله ويحنت الجهية ما متقوم بيحب نترى انها قمت لك الله انها عودة تستعابك احنا انت تقاوم ان لله وانه اليه راجعون هنخلينا كده لما الصاعقه تنزل او تتحمل اهم حاجه ولو انت مش عاوزين ان شاء الله ربنا حطوا لي غير ما دي غير الصاعقه هتجيب كل فلان الانسان بينسى ونافسه لا تسمع فدي الاخر يتكلمين يد بيد فربنا بيقول يعلم مريمها كما لا يظلم بيقول له زي الحال اي فين جاءت هذا الضياع لهذا المحدد القران تقول اسوانك تجري المستاذي عشان الناس تمام تتعلم ايه لكل الذي اوت اتفاق واندي عندهم انهم يعرفوا ولا عندهم اللي العالم كله أسلام كم؟ كم واحدة فإن أسلامه فتدور جلال وإن تولى فإنما عليك البلاد والله بكينه بالإحراف أنت بذلك كله إلا بكينه بالناس إلا بكينه بالناس ليس عليك الله لا إزيانه يا على حجاههم فإن الله رأى إزيانه يا شبه إيه عليهم الذين يكترون بقية الله اكل <سؤال> الذين <سؤال> يغررون بالناس <سؤال> ويشغلهم بعذاب الابد اعوذ بالله من هذا بالله اتقي الذين كلام قت هذه ايه الله اكل الانباء الحق اكل العاملين النائب وما لا حق هل هم دول يشغلهم الله جميل هل هو جدي قال يا فلان يا فلان يا جران قلنا ثلاثه قال ايه ماشي قلت مين في بتاع البلاكه اخم كان الجن لاهم ايه الحديث اتلت من الاسرائيلي اول النهار ولا حتى الربعين ليل 43 ليل زي خاطر على السرح ده الحيث تامل لي 12 عالم لما تفتح فأمروا بالمعروف ويمتعون عينيوا الهواء الحرامة يبتكوا الله فتنفئ ان ان الله هي العنف فكترونهم اثراً مغاق ان هو مئة وثناث سلنا اقاموا سوق بقرهم ويقول ان في الان سوق اذا لطمسوا اهل انترق ان حفرة فالكسرة يا قدر فكترون ديش يديل نفس عالم اللي اترونهم بيهل اول مر اثراح سعينوه وثيبت حشان ولا حزن ولا امسعال ولا تأثر ولا, ولا مبلاح الواج هذا لف الحديث قطلت بل اقرائيه صلاكتنا الاربعين ريال ياه والله هاد قطامت مئة واثنى عشرة عارماً مولات الواجهد الواجهد في قراطيهم في اكتر المهار الواجهة قال من اشد الناس عذاباً يوم القيامة الرجل الفاجليا او رجل الفاجل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن او رجل يمشي بين المنكر والطيب فكيف يحجج الا ان تذهب الانحراف جهله اللي يروح ذلي الان يروح عند الله اللي يروح عالم بين منها هل عليها لكن هل على حمد الله من يمشي بين المنكر والطيب يعني يعني لديه مستفاة وهيش قادر يظهر باستراح بداعه لان الجاي كله حليل فنم اه بجاه يجيوا الناس نتا يجريهم يقولين ده نتا نتا نشي فانا علوح اطلق بالنطلح ينام اذا وصلت نساك يا ظنم ليستكل فنح حوله بجاهة بجاهة فهذا قال عن جاهة الناس كم دواب يا جاهة حد المية عذابا يوم القيام من قطر او قتلته مريضا او من قتل امرا بالمعروف او نواع المسر هاي اشقنات يمشي منهم المؤمن بالتقيد يعني مش قادر نيك بالجينة مش قادر نيك بالجينة الناس يعني مناش على ان واحد عامل منهم ويكتل من آل امام زي ابن حمد وقال رجل المؤمن من الارس رعاينة يكتم امام ويكتل امام منه الدعمية اللي حواليه ويوم المجررين من بلهذه القيادات وبلهذه الخطوات تكون وجه فلان ده قرر عن مكان مستفي عشان يكون كده سلام في ساعه الحوش اللي فيه جنب انا في النايه غير من بتاعه الحوش اللي شارع ان الشر بيصعد يدي حلاق ده اللي عنده واللي بيتجي حلاق ثاني لان ما فيش كلام تعال تحت الاسطح فانا اخره لا يرحي الاداري اللي كان مش في بالي بيقول لك انت حالك ايه يا نضره مال دي ما ربنا ده اه ما ربنا ده يتخنش اجعل لك في حالنا جاي فتحج الله ان الذين كل لا يقيد النبي الحق كان عن كله اللي قتل عنديوه بحقه ما بيش ياريونه ستاني ده كفت اشتر فاقفلوه اللي يأموه بكفت من الناس خرشيهم عزام قليل ايش اللي, اللي يحاجد عملوهن الدنيا يأخرى ملاهم من ناصره في الماركة تانية يوم يحاجد النصارع ده ربنا بيشي بيشي بالججل لأن الججل ده مشي ام رجراج ميشي بيشي بيشي اللي بيحانا بيشي بيشي بيشي بيشي بي وعبين ان هم يختلفوا بينهم لحكم سرعي ومشعل فيه اقلاط ومشادي يالا ورأي الحمد اذا محمد جاءت الحمد مخزها فالجاءوا محمد عند احتلافين هم والطراعين بمين رسولهم واسم كرانا وكانوا يقولون بان رسولهم في المساك والدرمس بليل مرة واحد واحدة من اليهود جانها باتنين جانس بعض التوراة اللي عندهم ايه حكم الرجل حكم الله دل يجب الدل الاثنين اللي حتى دلهم دل يعني من الملكة الحلوة عندهم يحوانا يحوانا يحوانا يحوانا يحوانا. اللي برجوش يا جماعة احبار يا بتوراين شكويني قاتل الوديشة يستوراة برجوها برجوها يحرد عن طيير وعالجن عشفاليه برجوها اعباب بقيت نعم اولا بخمضيش الوائف العمد على الدولة بتاع المدينة قالوا يروح تحاكم برجوه يا فليل عمد تكتب قال لي الرسول قال ليه احنا رجولة تكتب تنوحة يا الله يا تعالى قلل قلل بكفرد الحكم هاته الدعماء الاول لان بعد ما في الحكم هاته اكتب مش حاكم تكتبينه اكتب حاكم اليه ايه عالم يتحن حيث عليك خذ ما انتم بعيدين عامل الداع بكتب لكن بيوتني لديه ايه دانت بيولي هنلزل مياه لراقشك موافر وبعليه اكتب مش محبلة ايه ايه يا بيه وضم الويرا ليارا يقول ابو اللي يقع لقلع على الجماعة ذو الأسراف لك عسل يعنيه من يك والله بنا يقول وعليكم بينهم من أحوزل الله ولا تتبع أهواءهم يحذرهم أن يبتلونك عن بعض ما أنزل الله إليك ايه ليصاب ليبتلونك عن الله أو حير إليك علينا غيره واذا اللي افتحوا كفالينا وكي حبيبهم وفاليهم بقى لديهم كفاليك ممنوع ورح عاشم لا تايز عنديها وانا من ضمن حسام اللي من حسام اللي من ضمن حسام شبالين ججالين اللي نهار بقول ما بقول يا رضا ممت ممت خلام مدون قولهم بشياء قال فلان جرفت لانا احنا عندنا الطائرة بتاعتنا انو دي يعني من يكبر القناة بالمندار ومصاب المسهول وانا فتك فهنا قللنا بلد تسويدي ايش يوجد زيدي عندك بلد تسويدي ايش في كار راتوره من قناة عرضوش يقول لديه غزل من تاورات الحرسل تقع تاورات ايش ونقل حنا ومع قللنا التاورات بتايد ونزيها الرزل محمد امي لديقلها مبين اللي انتاقل قللنا التاورات هلا اه اطمارا عندها المعاجون لان اي امي هل يوم عندكو واحد جاء للتوراة عالمي الهيات التقليل عندهو واحد سيدك حصة في, في شبايا المبيهة جنب تنقل وياد الكرح اتنا عبدالغة بصير دو العلمي تعليم جاء عبدالغة بنصير فما سؤال لي عبدالغة بصير انت بصير التوراة قال لي. قال لي بصير التوراة قال ليه؟ قال لي لكتب فيها شيئا اي امضى طيب طيب نسخة الاساسي اتبعنا بملك يشبهوك تبدي لانيس مردك قلت لسيما لانا انا احجبتك شاو الجامسك التاني قلت بتاع الملارك هاتبتك اوه جايتك على ميه جايتك على جب اوه راح جامس كل نسخ قال لي انا بقى وانا هم انا بنيش يتني انا انا اجارش احالي انم له ده اللي تقول لغايه المنتعش قال لي طالع ازالته اعلم معي اعلم ان كل اللي بيجي عند راي بتاع الراجل يبقى انت الغثاله وبعت له قال له اللي كان عايز اكلم عبد الله سلام لم يحيد حظر راجل اللي اكلم خوري اعلم هل ده عن عبد الله يا اخي انا كنت اي اللي انت لا خليك عليه قال لي عندي شكاده ده من هنا راح الحمار اللي كان بيشتي حملني اللي قبل ده قال عبد اللي يرجع لهم بحكم كتاب الله وقال فالخلق الله أكبر وإله هذا هو حكم في العالم الزهنات والذان صار هنا البستة ما كان من الله عن اللي كان بحاجة من يتفك كلاهة مدفع عصير المؤمنين يتفكت شرع لا عند لا كان لعند غيري المجين انت يكون متحر هذا حكم انت بيأتي ملاي فيه أي مؤتبا حكم او ان حكامت اضعت منه البنسطة ولم حفل فعمر برجمهم عند باب الناس جيه للأيس لا تضيح عامه ولا شريف وغير شريف اخرى كانت رئال والعباء يسألت ايه محقوق الظلم بس بتجيه بخالف جيه ربنا اللهم انا مساوى الذين قلوا يتوقفون الى الكتاب يهما اليهم يدعون الى كتاب الله ليعقاب الى رحل كما تولى منهم وهم اعربوه ايه انو قللون تهال يا رب ولي اعربوا في الغروع يالجب انهم قالوا النار الا ايام المعددات يا توجدونه المكان من كالدليل كان على العين تبطنوا في الحين ويالهم تحنا النار محجدين اذا قم اعطيهم نفسك نفسك اللي اقنا عم عمد بقى العزل اللي ابقنا عمد بقى العزل. فربي العشاء بل الله في جيرهم متى يستلم فكيف إذا جمعناهم ليون للغاية فيه ويستيئة فيه لنفس ما تسبب وهم يبنى فبعد أداء الحفاء انساء الله مش سؤال والتفاب بالعون الى انتفاب الله والي لهم وقمنا فيهل طريقا منهم وهم معذبون فقد سنعطان اداء الحفاء عمنا اللي اطاعهم في الغروف ووراهم في جيرهم مكان وفترون من اكاويل ادعوا سجلا على الله ان لهم فيازل خاصا وان الناس لم تلسهم الا ايام مع جديد فعلم الله ان النار اولى بها واولى بها لانهم الذين عبدوا العز ولانهم كانوا اجاين لله ولان اخوانهم الذين كانوا عيسى لله ولان الله عز يدان اله واحد احد لم يعد يعد يعد يعد وروي ان ما كان يقر لقد ثبت ان محمد صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي وكان هذا الجار هلام ولد كان رجل هلام طر اعتراف في اعماله في زمان الحقنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعذل ولا يعذل هلام لحد فجلت عند الاسمين والغولان ينزر بالشاقة فاعل المريض ويعني زي ما يقول يعني متأثر بعمل المحيوز والمزورة ويقفل المحيوز السيه ما يزرش فقال قل الله عليه وسلم يا غولان اتلم تسلم يعني تبقى المزورة وقلات يأمر المعروف اللي انها عمل ميتر أكلم أكلم أكلم. الله على حبيب الله فالغولة يظهر المخاف المريض في المريض نظر الى أبيه فأبيه أبوكو بج أبي رجلان أكلم أكلم فنظر ولد لأبي السلمان فقال أبيه أفع على الخاسم قال لي أبني أطر على الخاسم ده أحكم جار ليه نعمل جار الجنب جاع الجنب مزيز وقال ليه ماذا تصاهم اللي جنب لغلام كان نكذب نبينا صلى الله عليه وسلم عجز الولد يتفخر على لا اله الا الله ان ذكرت لله كان ما في الله صلى الله عليه وسلم الملائكين الحمد لله الذي انقذني من النار ان قال ولكن يا عمر هذا البيت اذا اجد ثقافه نسلكه في مكابه الكبير فسيه يلا من يقولي يسمع في ما يسمع في دوسن إلي ياتع إنه لما خالي إنه جم لإنه ينحر الله هذه العناصر وإنه منذر إله بالتين عاكم عاجل وعالب على سبيل العذى ومشايع يأمرون ونساء مكتيرات لا يتمرد لنا فمن هي ان الامة لا تتسامل عناصرها بالخير الا اذا هو بصيها الاربعة عناصر دولة لولاة تعالى ويسرين المزينة لها بصيص من الناس كل ام فيها هذه العناسر الاربعة فبصيرها بالتعادة ويسر حاتن عادل في عالم على قول الحق وما فال يا نور المعروض كان هنا على النور ومنتهى المخترات يا ترى الرجل ترى الله ان يحلل حقق هذه الهوله الرحمن الحكام العادلين واولياء المهتدين والمسالك الامنه قول ذم الغ المحتكونات والفالحات الخابتات الحاقبات للغيبين الحاجة لله اللهم حاجة دونها بان وغربا للاك كيف إذا جمعناهم ليوم من الهربة فيها ورسوك ونفسهم ما يعملت وهم لا يزالون المتكبت وهم لا يزالون رب العجل والصابة بطرحة من جمعهم البجائين دون البعض اللي يجيبهم للقرآن بيرخد حقه فإطرعوا وجمعهم وموقع عليهم أشد نوع على ثم أمر الله مريح صلى الله عليه وسلم لأن يكون هذا الضعاء القارب وهذا الضعاء اللي جايب عصر اللي أمر الله بيها نريح يمفع جدا فيه تجيب ديون ويجرد كل على ديون على هذه الشاينة التي أمر الله بيها نريح ففيها الفين فنزل قد قبله ما قيله ليه يا رب قال قل الله هن مالك المجد من تشاء وتنزل منك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, تشاء. إلا جكال خير على كل شغل خير سن يجي ليلة في النهار وتعز من في الليل تتقري حي بالميت وتتقري من ان يصمي الحي وتاركت من تشاء بإلا ولا واللي على بعضه من جدال. وانا يمن أتقن الله للمهاذب علينا بعد دفعات القذح بأي مجيس برار تفضل من ضمن الحزب اللي واقولك فلن ضمن الآيات اللي انتقابك لأنني جربتك حظي تيجينا طلبتكه فهلا الله واتبتك وانا يعني سؤال انت على انني يا شابي لا على انني بحمدي بحيث انهي ياتي فهرة هلاني بحيث ان تبع الحزب لك لا يزعر السابق من المقليون لان كل المخلوقات تغلق كل المسل يجدون اولاد ما انزلهم سلسل ويجي الخلف يزاوب كلام عن السلح ويجي اعبار عن بصارة انه ما قلت عليك للقليل وعليك للحكيس فكل خيض اتباع من السلح فكل شرل اتباع من خلق قلاني يجمع المقام بخزين قل لي يا غر عليه الرسول عزيز قل الله هم ناك وشفرنا دمناها يشعر الله اللي اجلهم يشعر الله الله وانه لا ايلا هو الملائكة في علم المطرائهم في الكثير لا ايلا هو العز الحكيم كلهم مالك الملكة في كلهم تشاءه في شهات عيدي يعني ايه بطي حضورة قد دمناها ايه بطيب دينك وثلاث ايات تشفت الحمراء لا تبقى من نزعة فاعد ذب الالي كمان كمان في خاطة السماس والارض اللي هم العاشر ايات نافيح كان قل الله عليه وكأن يكرهها إذا تأكلني من ني فإن ذهب للسماء وبدأنا بخلقت هذا لا يصلني في الآن وقال إن عذاب النار ونبقى الوالي من فرعها ولم يقوم بها فيه أي إنك لا نختار من فورة العمان آي شهد الله يؤتي اللهم من فلمنت يؤتي اللهم يؤتي اللهم يقول الغمار من العاصر الرأسر وآخر آي لها يتحب المسلحين اربح ميات وهي كرسي في بخلق والله هو وليل لي اكراها في الجين والله هو وليل لي اعمال المسارعة والله يناد السلاسة وفي ارض كل ما فيه الزكرة في الخير رطر السلاسة من سلسة بكرة اذا خرأت فاديل عشرة الواسة انك هتخرأت فالبكرة في اللعنة وانت في حز لا وجارك اجازة بناء العنوان استغف قاتل ايه شاهد الله انهم مبتا منيتي كل جلات النهار واخر قال ولو انجمنا هذا القرآن على جرم لا رأيته خاشعا ده اخر حشب واخر القلب اللي تبدأ لكم ركول من امسيتكم اللي جهرها فإن تولد وضحت لي الله يتعرر فإن تولد وضحت لي الله فهنا رأى فبقى في حز الله سوال انهر اليك نجحه الله على كل حول تقوم تلعب التقوم تلعب او نزيل للقرآن هو شفاء ورحمة اللي لي انت شغله يبدا من غير عمل من غير كلام ده لازم انت بتقرا في او تفهم منان كلمات اللي متقال لان دي ساعه لان الوقت غير من ده لان في او في مخالفه ثانيه بردك دي الحلقه الثانيه ساعه في سنه اوعه في ال 300 اي احساس انك حبا ان انت لحد برضو هم ان مع الممنوعات وهم يقول بكل مش رائعين هذين عنها بأخذها للأجار يقول بذلك في العسار ابتكل كمك ابتكل بيه ابتكل الزهريات وضغوه ايه في العداد تشارط نترى هل لا تتكب المخالفات مفي حيز ربا لسعيماتها لا لا لا قل اللي هم نبك لا عشان ايه واحد من استخابه لم اهدنا فلاشت من العم يقول ما فيه استخابه انا في عندني هادي ميلان قال له كده قال له عم تاريخي ده قال صاحب الديون اللي يهودي وكان واقف قدام ده قال خلاص هيجحني انا ما احبش ان الاسلام حد يتلف فيه عشان لازم يهرب دي لا اسمع مين اللي حبيت قال له انا انا قال له لي كان عليك مثل جلل احد بينا لحد الله دي لك يقضى هم لك قال للحالب ارجوك قال تكرأ قل الله همه الميت قلت من تشاء فتنزع الميت من تشاء وتعز من تشاء وتظن من تشاء يجب الحالب قلنك على كل شيء قلت ترجو دي لك المهار وترجو النهارة الليل وترجو الحياة من الحياة من الحالب بذكركم من فكره الى اخره قال نايا انت او عليه قال الله لقد قد الله بيني وخرجني احفظهم ضد الافتراءات لجد التاخير ليله كما قلنا حديث الحديث هم كمعنا هم لا أخذ أخذ في قلب العله اللي هو المهم اللي معناها ان كل الناس تميت عليها الشيخ بيقول لهم ايتل حق العصر لا اينا هذه الايات لمن بني فعلي غصب عنه واقد الفريق مجل سمع فعنده ليت اسؤالي لحاول اننا احرم على الصارع عليهم وليست عندها بني انا بقى ترميج القرض يوم ربنا عزيزي يبتحوا الابان الملكة وهي القرض لامر عكسي ويوم لا تقلع فيها من اخذ انوائي الناس يريدوا اداءها قد دواه عنها ومن اكذاها يومي اتلافها في اطلافها ايه ادي انا ان كن فان اشعر ونسلت الآيات ان اليهود والنصارى الي احنا اللي يتكلم فيهم ان يسيرت اهل عمان واخذ ترى السمين اهلت الدفاع حال عقائل دي امس دين اليهود ونصارى قال يا محمد بانت تمان ان تقرد موسى الكريم وعيسى الرحى انت عاوز الرح. اما بتاعتك تاخد الدين وانت تاخد مدى لنسى وعيسى الدين بسعنا يبيع انه ياسلت وليه حديثة وليه يجيه كل الجن بجاكة بأهم ياخد دا الكلام دا لو الجن الاسم موجود والتهايات الاسمية الموجودة وانت قمت بحكمة الطراءة الجن رابطة الطير دين يا جن حيزيها الماكين هو الثوراء في انت يعني طبو شميعنا ان المجير موكع راجل الصلاة للثوراء كيف تسوحة اضاعينه انه رابطة جن رابطة العرب كله يا شيخ المرتلين لما تردتم شارع ابرارين ومستقرع نصف وان بيقوله بقى موسى مشي وليه ايسا تبت وصا تبت العاد دائما اللي على الاسر ايوه هو ايوه اتبه ها الاسر ماهين اتركه ونفقه ونفقه في القديم حدام دي كله ايب انجل ويارا بيكين ايب انجل في حيث القديم من الاسر كل دولة لحرجال وكل ام لاعط وياضح الظلم باني شوائد يتحب باني ميق انا ولا شوائد ايسا اي ولا اي انسان بيقعيش يوم الي انا لن نس قبل مين ويسوك اللهم قلنا اتلعك في إسلام لان فيها حزب الرحيم الرحمن لها وهي الشريعة القاتلة اليوم اياما اليوم اي الدنيا نتافل لهم فاذا كانت بقى نزع الملك ومن دونهم من ضد من دلوقن اسرائيل واعطاه العرب مشكل ريجيه فأذين سنة الله اللي يؤثر من يشاء فينزعهم من يشاق من يشاق ويزن من يشاق ياذي القايد ايه فوق الثاني ايه ليه ربنا بولدي ياذيك القايد ان نتعلك ذلك يا دي قال خير ما جاش فيها الشغل ايه الله ان لا اله الا واحد والهكم واحد اما ربنا جاش فيها الشغل ليه كثير من المذاهب بيقولوا الصنويه في اله كثير وله شفع انا كدريس تمام ولا تقول خير عظيم ما جاش فيها الشغل حتى الايه قرعه الانبياء ولا بنكون بالشر والخير ديت لاين انتم فاهمين اني اجيب الشغل اول حد انت بس يا شعبيه بدنا نذكريه بيها بنقطع عن عن القيم هاي حي الواقع ان رب العزه خلى الناس كلهم اخير خلىهم غير خير ايش هاد اللي بده يجي في تامل نحن لو مشينا على جد ولم ربنا يطهر نمشي على اصنام علينا علم شر بإنه قد نعود زنين بيادك الخاوي المال الشرق المال الشرق إذا كان عمّا بيه ليتنوا ستكتا الحجلة فرشام الجيلة قال إيجا عوام يريدوا جاهدكم اليوم لا يريدكم اليوم المال الشرق قال إذا ما هو جيلة المهام الضبية ده أفتها يعتقل قصر الواحد بيهين مجل اكلع راتب الدالة للأجبخار العلبهاء الدالة للأجبخار وحجاج للأجبخار الراجل عالي في المبني ربما يطلع مره يلعب قال الاب منبع علمك يدي في اللي جانب البيض قال الساحل الابني جانب البيض قال اي العيه حينش في فريقه عايفه قال اسمك اللي عالك في جدني وولاش يستفر ويلعب في الأجيرة في المسا اضراب الامر وقال الان رفض قلت معايا الاب يومره ما يحيب ليه من القد من قد النصر عايز ينزل في حال ويجيب الباقي يجيب الطلب من البقال وي بسرعه قال غلب ضرب غلبه كده بيعكسه الحاج ده بيلعب في الشارع وطلعه البقال ده مصر الواضح ان الضرب مش يلوق ده قال لي بره والجنده الامري الامريكي ولله المثل الاعلى الرب اي المرائته اللي بيمشي على بتاعي سلوق الاستعاده والخير يجي من اي حيث واللي يشذ عن طريقه ويجي يعلق على الطريق بتاعي ادوسه بجاس نتقعت وانا ينزل يقول يضربك يقول <تصفيق> يا رب نتالزل ربنا الى دهن وانا انت لها ترفك مو اناك كنت تتجاهي واناك كنت تتجاهي يبقى انت تتجاهي وانا العايد في يسقط يقول وانا اهلا بنا لسقطه وانا بنا لسقطه انت لسقطه لصف باللعب يا كنس انت لستكبت لا تنزوء الى المسدك ولا تنزوء السبب واذا اخرى السبب بطهل عدد بل الله لاتهيك وانا تجد لثمه جده هذا حيث قاعد ففاق يطل من تشاهل هاي كان الله هكذا وأنه هو المحب الملك المعز المجل مالك الملك الملك الملك الملكة من يسوء وهينزع يباليح عن الإسلام اللي يغيره الله وارب تحد بيشارة القاعب الأريض فاعلت مؤمنين من قبل لي, لي. والإسلام الكافي الأولياء من الدين. ليستخدمهم الصمع واحباب وعندهم جسر لكاذب احقا من قليل عاو الله وين يؤمنين هل لا يستخدم المؤمنين السافرين اولياء من جنهولين اي يؤمن اي منكفر الاسلام يستخدم واحد سافر والي او حبيب مصر من جن واحد مؤمنين ومن ذلك ليس من في شيء يقال ابن بالجن على طول قصر قلنا في حالة واحدة او إلا أن تتطلوا منهم ثقاه إيه الثقاه بقى إلا هي المزارة يعني افرد لاحظ نسلم مش هناك مصر إلو إلو إلو بق بقى هناك بقى هناك إيمان بقى هناك بقى هناك بقى هناك كلهم أجنعه بعد إسلام قائلون بقى هناك صورة تتصلم بمين يتمك على إسلام بإذات اللي بيجمر ويثبت الحق على الزرق لها مش بقى هناك افرد لاحظ عربي نسلم في الارض اللي بحتل عند إسرائيل او في الارض خلصية والمحذر او في الارض او في اي ملبة غير مش بلد. قادر يخل دينه يقول فا ايه بتكون مميحة ما عنده اسجل بريد خلص كان بريد عندك منافرة مميح هنا اللي بتتعلي عن الكلام ومش قادر وحيندار الارض بالر لحيث يحشى على حياتك ان اذاره واي كلامه اللي يقضيه درج تقيمه الدرجه كانت ايه؟ من اهل الكمال اهل العيين اللي يظهر بليل واحنا تركبوا قال قتلي ده احنا سمعنا الايه يا كبار النارين اللي كده حد يا يقتلون الذين من الناس يعني جنب ناس بيقبروا بالقص وميتوا بره وطبيعين في الله ده اسمه الدرجه الاولى ده يعيش كريم ويموت شريف مش شريف أفضل الجهاد كان لا تحقن عند صلتان الزائد قام إلى حاكم غاليم فأمره ونهات وكثرك إذا عند رب العالم أهلا مش غالق مع حمزة بن عالم التاسر في درجة أقل لأس بقياب إما ربنا قولنا أنها تخلص الخطي الثالث عن ما هيها ما هيها أسواك يا هنالك هل أرسام الدسر مش هون يجيو مع بعضها ده يبشاء إخلاق لكم مبنوعة يا معاق العين مش عادة عادة. مش عادة. مش عادة. ليس لما اجاز الايه سنه كل كده مش عايز حاجه بتدخل المسائل انا في سورينا رب العزه بيديه هنا درجه ثانيه لما ليس ان ده كل بيديه ربنا اتفاق اي اتفاقيه هي تستفيدها عشان ماتريا بتخش بالعقل دي ساعات لما رب العزه يعني بتكلمك ما يخليش انك يعمل حاجه اما تذكر انك عدي ذكر اما اذا ما تعش حاجه ثانيه حتى مرنان يضرر يتبقى يعني هو اللي شفى بالبيع صلى الله عليه وسلم إلا أن تبكتوا من التقاع من جرم التقاع عشان ما يجرم يجرم والرسول صلى الله عليه وسلم يتالف الهجرة وبعدين بعد ما طلب من الغار هو هو وقت الرسول راكب وراكب عبد الله بالموت اسمه عامر ابن فعيه والثاني اسمه عبدالله بن مراكس عبدالله بن مراكس اللي هو الخريط الخديجي تعطلت لكن ده لا بطول وهو عامر ابن فعيه اللي هو هو مصير اربع عالجمالين بات من اهل الشام عمم السكنك ودعين بالتجارة بتاعتهم اجيله وده مش كده لانه موحورت محمد حيرات ايه اللي خريش وهم اهربانين بجلدهم ربائع يسكر على بس الهاتف المدينة عارفين انا باكر خداشون متفنق بسناع لا بسناع مدلوش اه قالوا انا باكر بقل. ماني بادي معك ماني معك هذا رجل يجلون على الطريق يجلون الا ان تبتحوا من الدقاء يبتحوا ان تبتحوا ان ما تحديش القد قالوا انا راجل على الطريق تظن بأن يبقى الجراحة بتاع الخريج بتاع السقراء عشان ماشيون من طريق الحصرة بالله حال ايش حراكم يا ربيس بلسك رب الله اجيبه حيات رفا نفسه حيات الباقي لان محمد يجبه على طريق الله هو رجل يجبه على طريق الله ثم لفاق زي ما وقفت ربالقاء ملقى حال ولد هاته هاد انا فاسه رمض ابني ملقى زي حال ولد هاته هاد انا فاسه جهة جهة جهة. هذا النافذ وضعنا الواضي من الواضي جاء النافذ مجمع فريس انا اتصل بها في الليلة كانوا يشربوا النافذ حتى الى الخارج نور المفذ كانت منكفين في ديارات عارين عارية وطالت مدتها عندما تلنا تقرأ بالامن اتكلم عن قلبك قال لك سبحان الله اجعل قلبك ينتصر اكل من غير مده قال لها ذلك اجعل ان ترجع قالت لي عن غير واحده الله والله لقد حذمت على ابنائك ما قلت لك حزين عليكي حزين علينا يا امال لكن الله إليك سبحان الله ما اتفق انا في هذا في لك في تشكيلك كامله تماما انا اهدفك انا اهدفك فينا انت يعني تغير سبب قيمه هنا قال لي اني بس انا ولا عادك حق الاكل الاشب يومين لا لا ما في دعاء ربنا يقول لي سيبك من لعل الله يبارك لكم ما في ميلة تكون وفعلا تجاهد حاملت المرأة متى اليمن لكيش وياربت الولداً سمه عبدالله فهذا الولداً سمه عبدالله خلت عشر سبيع عمر كلهم العشرة حافظوا القرآن الشريف في حياة أليهم وهمهم لكانت المرأة تكون من سبعاناً أخذرين من واحداً وعطان عشرة لحبري على حكم الله فجمت هاد أناب كث من جم السفاة ده يتكلم أن فتاكوا من السفاة لا عشان تقضي غرضك من غير ما تدور من غير كمان ان الناس يشوفك يعني كلمه لا معايا فيعزك الله نفسه يعني والله العظيم ده الا الله خليها بقى احنا كده وقع بقى انا ما قلتش ده انا حذرت يا اماني يعني خلي بالك مني يعني صح اللي واخده بعد ان هكشرت بك انا اي اجل والله وقال في الاخر على مقره اعلم ان علينا في فالله في في في الله, في في الله على ما انفسكم فحناري دوله محترمين قال الله لك بالاعانه كل تخت ما في صدرك هي تدوس يعلمه الله فعلينا ثلاثه الف الله على كل خبيب ان اظهرنا عين الخير لين تجد كل نفس ما عملت من خير لحضر فعلا اللي هو يعمل لك شغله غير خيال يا رب خلينا من في رج لو ان بينها ليله انا جن كان في حد قدامك بيقف اتخف في العين بتاعه التاريخ يعني زي الناجح يا, يا خالي يا عم ناس السلام جميل خد قدام والله يعينك في التاريخ والله لا كل يعين من وقت ما على شوفنا فيه فساعة ملاقك جانش مارك حيوشوك العمل الكيب يا وبي لو ان بينها و بينه امداً بعيداً يتعود بجانش هان احيات تريد ان انا مت لا يجب ان امت لعب اماملها مارك لاش انا عارفك مش حاجورك ايش عاجور ما شوفش اتجال احتك هاني وقت فما عاملت من السود يا وبي لو ان بينها و بينها و بينها لو حذرت الله لك كان الله و قل إن كنت ان تحبونها وها بيبكي الختابة لله هو بيحبك قلت بلقى يقول ربنا عزه هلالي جاعي العلامة ويوه لبقى الناد عليها قلت بجاعي بأنه بيحبني أنا الله يمشي هوا فقط قل إن كنت ان تحبونها الله فاتت بعوني قلت بلقى الحال جمعة شهر ايه تقول لي انها تعمل عدتابة السنة وهو ده قلبنا نخلينا للنظر السنة الرسول الكرآن الى حاليس في العالم ملكي جعل الناس لا الناس ابعاد المرأة واني كانوا حدد لهم الغيس في اعشاب وفي مزروعات هم سبقوا وراحوا لك الـ. الـ. الـ. في الجمهة راحوا للألاك في المساهدة قال ان كنتم تحدين الله امشي يلاك فاته بس يأتيب عالكي الفي اقوالي عالي ثانياتي ساس ثافي احيالي قلت وراي لان مالي في المسبحة بعد جانا كي جاوة وان يحكي قل حير فيه مش عايش بمثل فاتبعوه في احبابكم الله وان يشتب فاتبعوه لعلكم تركيبون عطيه الله من يطع راجم ربطه على الله والآن كل يقول من عامل عملا ليس عليه انه رونه غيراته يعني من اي عامل ما قلاش وغالبينه بس انه ارد عليه من عادل ما احببت كل فهه رعبيني راحد عالم كبير والعلماء اللي احنا ناسب يعني رؤساء رؤساءنا وجاي الصورة بتاع معظم الكراب في الموالب والاعد الوكير عما يذكر بإسم وحرق قبل عمال جاهزين معظم يذكر العالم الخير بيقول لواحد كبير اكبر مني جاوه اكبر مني لمرحضون كراب بقوله قال بيقل يا صحوا هذا قالوا فتح على بكره لان الشيخ الشفيع بيقول لي يوصل لي الشفيع يعني حاجه ثانيه يعني لما قلنا انا الدرب ده انا بقول على على هذا التهدى الخل بتاعك قالوا يا ايسا هذا من اثناء الرسول ولا اثناء الله اثناء هذا دي كانت كعب قالوا يا انا عايزك مرة مواجه الله تقولني ان ربنا الكعب سرعان ايرو صفحة الكعب يقول انك ترى شفت اجتبت القصر ومشنا الناس بينه وميحيوا وميحيوا وميحيوا اولاد الاهواء وميحيوا رب الارض والخمام وربنا اوضح الطريق يقول لي بنت ذا ايجي يقول الله العزيه العي ينسى كنتم تحبون الله بس بيحوز لا فعاية لا يلا فينقى السيبه هو ليه اللي هيا بخده هو ليه هنجلق وروسي يتبعوه كل يحد هنجلق يحوز ويا حد شيخ هاتفاده وكل شو كنتم ارى لا ينقى لأ انتعاره الاحزاب انت السيافية كين ينفتنا اليهاردة الاحزاب السيافية اللي طالعه عين لابنان وكل النار ما تنفت بايه تانى وان كل حزب وان بحزب جل بما يلايه البلحوم يحرقوا الضلالات هي الأحزام الدنيا أحد احدى والأحزام الدنيا احدى والأحزام الدنيا احدى كل سنة غيارة عاو سنة شجاء ام لا يحزن فرقام سنة في ايه الحديث ايه شوف نيجي لديها ادخن في العالم ايه انا اطلق مني اللي قال ايه انا في شيخ الدربين الشفعب الشرجازنة والشغربات رحلة داية. خلاص طيبنا تلك الاطلق واما هذا صراطي مستقيما تتفرعوا قالها تبطلعوا الصبر فتسبت بكم عن صيح قل اتيع الله و اتيع الرسول فعين صلى الليل اعلم الله لحب الكاثرين اللهم امنا بكتابك و امنا بنبيك و رزينا لله رجلا و محمد صلى الله عليه وسلم نبيا و رسولا اللهم باتباعك اللهم ارضكم في الدنيا اتباعه و بالفقرى شفاعته اتنا نحظوه شربة لا نزل علي ابدا